نحن الآن بعد الهجرة إلى المدينة المنورة فدعاء دولة الإسلام في المدينة كنا ذكرنا سابقا أن الهجرة إلى الحبشة كانت بمثابة حق اللجوء السياسي في وطن لم يستوطنوه ليجدوا فيه مكانا يعبدوا الله تعالى فيه أما المدينة فالهجرة إليها كانت لجعلها قاعدة انطلاق ووطن ثاني للمهاجرين فمن دعائم دولة الإسلام في المدينة الدعامة الأولى بناء المسجد وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طولما طالما حوربت في مكة وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت في مكة ولتقن فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين وتنقي القلب من أدران الأرض وأدناس الحياة الدنيا لماذا أنشئ المسجد؟ أنشئ ليكون متعبدا لصلاة المؤمنين ولذكر الله تعالى ولتسبيحه ولتقديسه سبحانه ثانياً، وأنشئ ليكون ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوافدين عليه طلباً للهداية ورغبة في الإيمان ثالثاً وأنشئ ليكون جامعة للعلوم والمعارف الكونية والعقلية والتنزيلية والتشريعية ومعهدا يأمهم يا طلاب العلم رابعا وأنشأ ليجد فيه الغريب مأوى وابن السبيل مستقرا لا يكدره أحد فكم من قائد تخرج فيه وبرزت فيه بطولته بين جدرانه وكم من عالم استبحر علمه في رحابه وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله خامسا وأنشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا تعقد فيه الألوية ألوية الجهاد والرايات سادسا وأنشئ ليكون ركن من زواياه مشفى يستشفى فيه جرح كتائب الجهاد ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من عيادتهم والنظر إليهم وفي أحوالهم سابعا وأنشئ ليكون مركزا لبريد الإسلام منه تصدر الأخبار ومنه تصدر الرسائل وتتلقى الأنباء السياسية والحربية وفيه تقرأ رسائل البشائر بالنصر وينعى فيه الشهداء في معارك الجهاد التربية بالقدوة العملية من الحقائق السابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك أصحابه العمل والبناء فكان يحمل الحجارة وينقل اللبنات ويحفر الأرض كأي واحد منهم حتى أنهم قالوا لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الشريط الحريري ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالضربة الأولى بالفأس بل غاص بعملية البناء كاملة فقد دهش المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد, وقد علته غبرة التراب يعني، فتقدم سيد بن حذير وقال يا رسول الله أعطيني هذا الحجر أحمله عنك قال اذهب فحمل غيره فإنك لست بأفخر إلى الله مني صلى الله عليه وسلم إن هذه التربية العملية لا تتم من خلال الموعظة والكلام المنمق إنما تتم من خلال العمل والقدوة ثالثا الاهتمام بالخبرة والاختصاص كان النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد هناك من يقوم بضرب الطوب عارفين ما بيدرب الطوب لني يجيب طين ويعمله أولب ويسيبه يونشفه لما ينشف أوالب طوب يبنوه كان صلى الله عليه وسلم يقول قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسيسا ده بيضرب طوب حلو خلوه يضرب طوب ده بيشيل كويس خلوه يشيل ده بيعرف يبني كويس يعني كل واحد في اختصاصاته والنبي عارف ده اختصاصه ايه وبيجيده وده اختصاصه ايه وبيجيده وده اختصاصه ايه فالنبي كان أعرف الناس بالرجال وده ينفع في الدعوة يستخدمه في الدعوة وده سيد القراء وده أمين هذه الأمة وده عالم هذه الأمة يبعث معاس يوم القيامة على رأس العلماء يتقدمهم برتوة بخطوات فكل الأحوال ديت النبي كان أخبر الناس بيها عليه الصلاة والسلام حتى أهل الصناعة حتى أهل العلم وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الحنفية والطين فإنه أطبطكم للطين ده بيضرب طين حلو يعني بيعمل أولي بطوبك وعيس دعوا الحنفية والطين فإنه أطبطكم للطين الحديث رواه أحمد وفيه سناء الرسول على الكفاءات الكفاءات الموجودة يعني بعد عملية إنشاء المسجد وأهميته والأنشطة التي تقام فيه يأتي عمل آخر زي المسجد كده اسمه ايه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وهي خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى في بناء المسجد أكد القرآن الأخوة العامة بين أبناء الأمة أمة الإسلام فقال تعالى وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا لكن حدثت مؤاخات خاصة ترتبت عليها حقوق وواجبات أخص من الحقوق العامة إيه أن من تأخو في مثل هذه المؤاخات يرس بعضهم بعضا بل يعرض الأخ على الأخي أن يناصفه ماله وإن كانت له زوجتان يقول له أطلق لك إحداهما تتزوجها شوف واصلة المؤاخها في الخصوصية إلى مثل هذا ونلاحظ أن كرم سعد ابن الربيع لما قال هذا لعبد الرحمن أعطيك نصف مالي وأطلق لك إحدى زوجتي قابله عبد الرحمن بعفه وكرم نفس قال حفظ الله لك مالك وحفظ لك نسائك دلني على السوق بيقوله اين الذين يأسرون على انفسهم و... اين الذين يأسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة الشاهد <تصفيق> إن كان فيه كرم من جانب ها كرم زائد من جانب وعفّت نفسه من إيه من جانب آخر آه. النصيحة بين المتأخين قال سلمان لابي الدرداء وكان بينهم مؤخّر اللي بنسمه المؤخّر خاصة قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان صدق سلمان هو لما سلمان رحشف أبو الدرداء وزار بيته وجدوا إيه وجدوا يصوم النهار ويقوم الليل كل يوم كل يوم كل يوم صيام وكل يوم قيام وأهمل أهله فرح بات في ليلة أم يصلي قال له لا نام سمع الكلام ونام قبل الفجر قال له الآن فقم فقموا فصليا بالنهار لقى صايم قال له لا هنفطر أنا جاي لك ضيف وهتفطر هنفطر سوا فدعا إلى الإفطار فأفطر وبعدين قال له هذه الكلمات إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حق فأعطك الذي حق حق لما راحوا قالوا كلام دا للنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه الصدق سلمان صلى الله عليه وسلم ومن المؤاخاء الخاصة الإرس بالمؤاخاة جعل الله تعالى حق المراس منوطا بهذا التآخي دون حقوق القرابة والرحم فلما ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيها وأصابوا من غنائم بدر الكبرى أصابوا منها ما كفاهم رجع التوارث إلى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة الأرحام ففي آخر الصورة الأنفال التي تكلمت عن غزو بدر وما حدث فيها من الغنائم جاء فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم فانتهت المؤاخر خاصة بين المهاجرين والأنصار ولكن ماذا بقي بقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين المتآخيين أو بين المتآخيين تزويب الفوارق الإقليمية والقبلية إن القضاء على هذه الفوارق ليس بالأمر الهين في المجتمعات الجاهلية حيث العصبية هي الدين عندهم وعملية المؤاخاة تهدف إلى إزابة هذه الفوارق كل اثنين حدث بينهم مؤاخاة ليس من قبيلة واحدة. وليس هذا فقط بل بعضهم أنصار وبعضهم مهاجرين بعضهم أنصار وبعضهم مهاجروا إن من الأمراض في العصر الإسلامي المعاصر سيطرت الروح الإقليمية والعصبية في نفوس بعض الدعاء وهذه الأمراض تحيل بينهم وبين التمكين وتضعف الصفوف بل تشتتها المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية ومحاربة أسباب الفرقة وأهم أصول الوحدة ومن أهم أصول الوحدة وحدة العقيدة وصدق الانتماء إلى الإسلام وتحقيق الأخوة بين الأفراد النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة واستقر بها عمل دستور دستور لأهل المدينة يجمع فيه كل سكان المدينة يجمع فيه سكان المدينة من مهاجرين وأنصار بل ومن اليهود الذين يسكنون على أطراف المدينة أو في داخل المدينة دستور يجمعهم له بنود 1 2 3 4 5 6 زي الدستير اللي بتعملها الدول الآن لحد إن دكاترة الدستير بيقولوا أول دستور عمل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وثيقة المدينة وسموها إيه وثيقة ونحن لسنا بصدد قراءة بنود هذا الدستور فإنه يطول قراءته ولكن فيه نقط يمكن التركيز عليها عشان نعرف إيه مزايا الوثيقة ديت وبتتحدث عن إيه أهم البنود فيها إيه دروس وفوائد تلك الوثيقة أو دستور المدينة وأحدو مش هو الدكتور مش هو القرآن هو الدستور القرآن هو كتاب الهداية الذي يؤخذ منه الد الدستير ويؤخذ منه القوانين ويؤخذ منه الأخلاق ويؤخذ منه التشريعات ويؤخذ منه العبادات كل حاجة تأخذها من القرآن فهو أصل كل شيء لا تفكر يعني إن القرآن الدستور بقى مكتوب فيه 1-2-3-4 بنود لا الدستور مفروض ما يخالف شيء القرآن. القوانين ما تخلفش القرآن الأخلاق ما تخلفش القرآن التربية وكل شيء مفروض في الأمة لا يخالف القرآن فكلمة الدستور القرآن معناها إيه؟ أن القرآن مرجعية لكل شيء لا يخالف لا يخالف في أي دساتير في أي قوانين في أي تشريعات في أي في أي في أي دروس وفوائد الوصية في هذه الوصية تحديد مفهوم الأمة. الأمة هل هي القبيلة؟ هل هم الأنصار لوحدهم؟ هل هم المواجرين؟ أم الأمة معنى أشمل من كل هؤلاء؟ إذ نقل نقل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه. من شعار القبلية والتابعية للقبيلة إلى شعار الأمة التي تزوب تحته كل القبائل وكل المهاجرين وكل الأنصار بل كمان أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حكم المسلمين يدخلون في مفهوم هذه الأمة لأن الدستور هيشمل هؤلاء جميعا فتحول الأمر من شعار القبيلة إلى شعار الأمة فقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون لقد انصهرت طائفة الأوس والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين وأصبحوا أمة واحدة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مبدأ مخالفة غير المسلمين والتميز عليهم فقال من تشبه بقوم فهو منهم ده من بنود الوثيقة من تشبه بقوم فهو منهم اثنين المرجعية العليا في الوثيقة أو في الدستور ده المرجعية العليا لله ولرسوله يا كتبين في في الدستور المرجعية العليا أن أن يرجعوا إلى الله ولا رسوله ده نهاردة إحنا بنتخان على كلمة مبادئ الشريعة ولا نقول أحكام الشريعة ولا نقول الشريعة بس معارك ومعارك ومعارك أحاول إني مبادئ ولا أحكام ولا ولا شريعة بس ونكتب الدولة مدنية ولا نحذف مدنية ويقوم الخلاف حول مدنية وغير مدنية لا ده الكلام كان في عزة المسلمين ده هو كان أيام ايه عزة المسلمين المرجعية العليا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قد أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة وفي نفس الوقت رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه عملوا فصل ما بين السلطات تلات اقليم الدولة يبدأ من عاصمة الدولة المدينة المنورة الدولة بتبدأ من المدينة هتنتهي فين اخر حدودها ايه آخر حدودها يشمل الكرة الأرضية بأسرها. ده البداية المدينة وملهاش حدود. إسرائيل كانوا يقولوا إيه إحنا حدودنا آخر ما يقف الجندي الإسرائيلي هي دي حدودنا آخر ما يقف. لو لا أحد يوقفه يعني هم عاوزين يقولوا كده. إن إن إن الأرض لله يورسها من يشاء. وربنا سبحانه وتعالى أي قالوا أوراسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً إيه لم تطأوها لم تطأوها قالوا لك هو الإسلام الجهاد فيه جهاد دفع ولا فتح دفع وفتح في المدينة في غزوة الأحزاب كان دفع طب لما خرجوا من المدينة وراحوا الشام كان دفع ولا فتح طب لما راحوا العراق طب لما راحوا مصر وليبيا والمغرب والأندalus كل ده كان دفع يا راجل دفع لحد الأندalus وأرضن إيه لم تطقوه أنت يعني ما يحزنكش إن إحنا بقى في فترة الضعف وإن الأرض اللي ابتتخد المسلمين يعز عليهم إنه مرقعة تاني لفترة الضعف اللي احنا فيه فهنا بنتكلم عن وضع الإسلام وتشريعات الإسلام والوضع الذي كان في عزة الإه الإسلام عاصمة الدولة المدينة المنورة يتسع إقليم الدولة حتى يشمل القرى الأرضية بأسرها فالدولة الإسلامية دولة الرسالة العالمية لكل فرد من أبناء المعمرة لكل فرد من أبناء المعمرة نصيب فيها وهي تتوسع بوسيلة الجهاد رابعا الحريات والحقوق لقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم قال تعالى لا اقراها في الدين لا اقراها في الدين وهذه الآية ليست منسوخة وهي موجودة حتى بعد الفتوحات الإسلامية أهل الإسلام لما فتحوا البلاد لم يرغموا أهلها على الدخول في الإيه؟ في الإسلام بالدليل أن الجزية كانوا بيدفعوها لحفظ دينهم واستمرارهم عليه ولولا ذلك ما وجد في ديار المسلمين مخالف في الدين فوجود يهود ونصارى في ديار المسلمين لحد النهاردة دليل على ايه دليل على انه لا اكره في الدين دليل على ايه على انه لا اكره في الدين وإلا لم يوجد آه. لقد اوجب الاسلام على الحكام ان يقيموا العدل بين الناس دون النظر إلى لغاتهم أو أوطانهم أو أحوالهم الاجتماعية ولا يهمه أن يكون المحكوم له أصدقاء أو أعداء أغنياء أم فقراء ولا يجرم أنكم شأن قالوا قوم على إيه على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وربنا لم أقل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما قالش وإن حكمتم بين المسلمين ما قالش وإن حكمتم بين المؤمنين لأن لفظة الناس بتشمل المسلمين والمؤمنين واليهود والنصارى وكل الناس وكل وكل الناس موقف اليهود في المدينة تقول صف... تقول صفية بنت حيي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوها أحد كبار اليهود تقول صفية سمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بعد أن قابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو ياسر بيقول لحيي ايه هو هو قال نعم اتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت بعد ما الاثنين زاروا النبي عليه الصلاه والسلام وقعدوا يكلموه وتفحصوه وبعدين طلعوا من عنده بيقول له هو ده النبي محمد اللي مذكور عندنا في التوراه قال له اه هو. يعني أنت متيقن ان هو هو قال له اه انت عرفته بالعلامات بتاعته موافقه اللي عندنا في التوراه قال له اه هو. هو ده النبي اللي مذكور عندنا في التوراه طب انت هتعمل ايه قالها عادي طب هي عادي ليه ده عشان مش من اليهود طلع من العرب طلع من بني اسماعيل ما طلعش من اليهود هم كانوا بيعتقدوا انه يبقى من اليهود ويعدوه عشان خاطر الرئاسه اللي هم فيها والزعامة اللي هم فيها والاموال اللي بتدخل لهم من الاتباع ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن عن سبيل الله فبيصد عن سبيل الله ليه عشان بيأكلون أموال الناس بالباطل والزعامة والريادة والبتاع هتضع منه آه هي ديد لقد شن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملات إعلامية لتشويه صورته وتنفير الناس منه كثيرا من من حملات التشويه تعرفوا من اللي اللي رد عليها القرآن القرآن رد على الحملات دي أفحمهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحد من الذين أمانوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير رد مفحم هم جماعة رحم لكعب بن الأشرف حبر اليهود جماعة من المشركين الوسانيين عبدة الأصنام وقال له شوف يا كعب انت عندك علم بالكتاب واحنا ما عندناش علم وانتم على دين واحنا مش على دين تقول لنا يعني احكم بنا وبين محمد احنا مختلفين مع بعض قال له انتوا على ايه وهم على ايه قال له محمد جاء سفه احلامنا وضلل ابقنا وحطم اصنمنا وسفه اصنمنا واحنا بنخدم البيت الحرام وبنسق الحجيج وبنأكل الحجيج وبنحمل الحجيج قالوا اذا انتم اهدا من محمد واصحابه أنت أفضل من محمد أهل الأوسان عبدة الأوسان اللي بيأكله الميتة والفواحش واوة إلى آخره وهو عارف من محمد كعب عارف من هو محمد عليه الصلاة والسلام فنزلت للآية ترد عليه ألم ترى إلا الذين قوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بيعملوا بالسحر ويؤمنوا بالطاغوت وبيتخذوا أحبارهم ورهبالهم أربابا من دون الله وفي الآخر حكم الله عليهم إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير لقد شن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملات إعلامية لتشويه صورته وتنفير الناس منه وكل ما اليهود يقولهم للمشركين اسألوا محمد عن فتية في غابر الزمان اسألوه عن رجل طواف اسألوه عن الروح تنزل صورة الكهف تجيب لهم تفاصيل لا يعلمها إلا الأحبار منهم أو قليل من أحبارهم وكثير من الناس لا يعلمون تفاصيل هذه الأخبار قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين الرجل الطواف كانت القصص ده بناء على أسئلة ترحى اليهود على المشركين يسألوا فيها مين النبي محمد عليه الصلاة والسلام زائد المسألة التالتة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدين على مصالحهم وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيفة القائمة على لستعلاء واحتقار الناس عدا الجنس اليهودي محاولة اليهود. مطله؟ ياهوش فقدوا صوابهم يعني. ففقدوا صوابهم عشان خطر التكنولوجيا والحاجات المادية. أكيد أكيد هما في هما في قمة الطغيان دلوقتي هما في قمة الطغيان وربنا سبحانه قال بول يعني وأملي لهم إن كيدي متين أكيد هم على دوت أكيد أنت بتقول صح هو مع في العقائد ما فيش ما أعتقد يعني بيقولوا في ربنا كلام لا يقال إن الله فقير ونحن أغنياء يد الله مغلولة ده ربنا ندم على مش عارف إيه وبكى لحد ما إيه وكلام لا يقال محاولة اليهود لتصدع الجبهة الداخلية وذلك بإصارة الفتن الداخلية أسد في إصارة الفتن ده من أيام ما كانوا في المدينة لحد دنيا الناس اليوم يقول محمد بن أصحاق صاحب السيرة مر شاس ابن قيس على نفر من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغازه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام الذي كان بينهم في الجاهلية بعد الذي كان بينهم من العداوة يعني في الجاهلية فقال لقد اجتمع ملأ بني قيلة وقيلة هي أم للأوس والخزرج بهذه البلاد لقد اجتمع ملأوا بني قيلة كأن الأوس والخزرج أمهم واحدة لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم من قرار إحنا مش هيدالنا بال إلا من وقع ما بين الأوس والخزرج فيعود أعداء من جديد ويحاربوا بعض من جديد لأن اجتمعهم ده هيدر لهو والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها بالمدينة يعني من قرار فأمر فتى شابا من اليهود كان معهم وقال له اعمد إليهم فجلس معهم ثم اذكر يوم بعاس إيوم بعاس يوم الحرب اللي كانت ما بين الأوس والخزرج فكرهم بيها وقال لهم الأشعار اللي هم قالوها في العدوة مع بعض وشتموا بعض ازاي عشان تستسير فيهم نعرة الجاهلية من جديد فيقوموا حربوا بعض ما عند ربنا يقوله ألف بين قلوبه لو أنفقت ما في الأرض جماعين ما ألفت ولكن الله ألف بينه قال واذكر يوم بعاث وما حدث في يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار وكان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الزفر فيه للأوس ففعل الشاب فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواسب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جزعة يعني يعني إيه رددناها جزعة يعني الحرب نرجعها فتية قوية كما كان فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا إيه قد فعلنا يعني هنرجع الحرب تاني بين أوسر الخسرك موعدكم الظاهرة موعدكم الحارة السلاح السلاح فخرجوا إليها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبب الفتنة ده؟ الفتنة دي سببها مين؟ شاس ابن قيس من اليهود فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا من الأوس والخزرج ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطعين وفيهم نزل قوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتل عليكم آيات الله وفيكم رسول اليهود صدر منهم التهجم على الزات الإلهية قال في اليهودي لأبي بكر والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ان تقرضوا الله قرضا حسنا. لما نزل قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فاليهود بقوله أبو بكر إيه، بقوله ربكم مفتقر بيطلب منكم القرض، وينهاكم عن الربة، ويعطينا، فنزل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق هنضم الكلام ده على قتلهم الأنبياء لأن قتل أجددهم اليهود للأنبياء مضاف إليهم لأنهم رضيين عن اللي فعله الأباء من سمات اليهود بعد سوء أدبهم مع الله سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يعني الموت السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة أسام عليكم وفعل الله بكم وفعل رابعا دعم المنافقين وتآمرهم معهم فهم شياطين المنافقين الذين يخططون لهم ويوجهونهم ويدرسونهم لأس ويدرسون لهم أساليب الكيد والخداع والدهاء وإصالة الفتن قال تعالى عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون من شياطينهم؟ اليهود شياطين إنس المقصود بشياطينهم هنا اليهود وهم من شياطين الإنس طعن اليهود في من آمن من الأحبار عبد الله ابن سلام قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم عبد الله بن سلام وسعلبة ابن سعيد وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد دون ناس من اليهود أسلمون كان على رأسهم عبد الله بن سلام الحبر بتاعه لما أسلم هؤلاء مع من أسلم من اليهود قال أحبار اليهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا ما كانوا بيقولوا عليه سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال لهم إيه النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما تقولون إذا أسلم عبد الله بن سلام قالوا نعيزه بالله من ذلك قال أخرج, أخرج إليهم يا عبد الله بن سلام فخرج إليهم كان مدار يعني قال يا معشر يهود إنه رسول الله حق وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقا الذي جاء في كتابكم في التوراة وأنتم تعلمون ذلك قال لهم تشرنا وابن شرنا ولا استخيرنا ولا ابن خيرنا أنت شرنا وابن شرنا لا سيدنا ولا حاجة. من صفات اليهود بس الإشعاعات والشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما مرض أسعد ابن زرارة وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وداواه قالت اليهود دواه صاحبه فلم ينفعه لأن أسعد ابن زرارة مات يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى عمر أسعد ابن زرارة هيمدوا عمر جديد ليس هذا في إمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأشاعوا في أول الهجرة أنهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد عمل أشاع كده في المدينة إنهم عملوا السحر للمسلمين اللي هم ههجرم للمدينة وأشاع إنه مش هيتولد لهم ولد بسبب السحر اليهودي وهم أسدز في الايه في السحر ده عشان خطر يبررهم السحر لأنفسهم قالوا عن سيدنا سلمان ساحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني هو عاوز يعمل لنفسه مبرر هو شغال في السحر طب انت شغال في السحر مين سبقك في قال سليمان يا كذاب وسليمان اشتغل في السحر فهم من شغلون في السحر وهم يعني أسد في السحر لحد هذا اليوم قالوا بس المسلمين مش هتولد لهم ولد اللي هم جم مهاجرين في المدينة ففرح المسلمون حينما ولد بينهم أول مولود من المهاجرين وهو عبد الله بن الزبير ولما ولد كبر الصحابة الله أكبر الله أكبر أبطل الله كيد الاه الكافرين والصحر موقفهم من تحويل القبلة قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد وصف الله تعالى اليهود بالسفه لاعتراضهم على تحويل القبلة، ده هو المفروض لو القبلة ما شيء يعترضوا على الإسلام ليه؟ لإن تحويل القبلة مذكور عندهم في الكتب القديم، تحويل القبلة مذكور عندهم في الكتب إيه؟ وإن فريق من الذين قدوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربك وللكيد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم قاعدين منتظرين أي حاجة يعملوا على أشعة أو أي حاجة يعملوا بها هجوم إعلامي على الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين مع أنهم دخلين في الوثيقة والدستور اللي هو تعمل في المدينة وأن لهم حقوق كذا وكذا وكذا وأن لهم حقوق كذا وكذا, وكذا ولهم حقوق كذا وكذا, وكذا لكن ما فيش فايدة فيه مفيش كل ده حصل منهم بعدما كتبت لهم كل الحقوق اللي هي منوطة بهم في وثيقة المدينة من صفات اليهود في القرآن الكريم الإشراك بالله في العبادة وقالت اليهود عزير نب الله يشركون بالله ويقدسون نب ويحاربون نب كما فعلوا نب نب ذلك نب كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق طب انتوا بالنسبة للأنبياء بتعدوهم وتقتلوهم زي يحيو وزكري يعني الأنبياء دولة ما هماش فوق الأحبار والرهبان المفروض فوقيهم طب موقفهم مع الأحبار والرهبان إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله طب هم ليه بحاربوا الأنبياء ويتخذوا الأحبار والرهبان أرباب ليه تعرفوا ليه؟ لأن الأنبياء مش هيحرفهم في الدين على حسب هوى هؤلاء الناس من اللي عندهم استعداد يحرفهم على حسب هوى هؤلاء الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بإيه؟ بالباطل ويصدون عن سبيل الله فهم يعني اتخذوهم أحبار آلهة ليه واتخذوهم أرباب ليه لأنهم هيوفقوهم على هواهم في النهاية لكن لا يفعل ذلك الأنبياء الأنبياء مش على هوا حد لا يحرف الكتاب ولا يتابع حد على هوا مين اللي هيتابع على هوا الأحبار والرهبان لذلك ابن المبارك بيقول إيه وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهما ثالثا كتمانهم للعلم وتحريفهم للحقائق تلاتة احنا قلنا واحد الإشراك بالله في العباد اثنين يقدسون الأحبار ويحاربون الأنبياء دي اثنين ثلاثة كتمانهم للعلم وتحريفهم للحقائق قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له عوز آية كمان فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سمن قليلا أربعة التفرق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون خامسا الرشوة سمعون للكذب أكالون للسحت ما هو السحت الرشاوة النفاق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وفي الآية الثانية وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في الآية الثانية سبعة عدم الانتفاع بالعلم مثل الذين حملوا الطوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار تمانية الحسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم تسعة الغرور والكبر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه قل فلما يعذبكم بزنوبكم عاشرا البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله إحداشر العناد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلاة وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ساني عشر نقض العهود والمواسيق أو كلما عاهدوا عهدا نبزه فريق منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون كان مكر اليهود في غاية الدهاء تكاد تزول منه الجبال كان مكر اليهود في غاية الدهاء تكاد تزول منه الجبال لكنه لم يفلح مع الرعيل الأول بسبب القيادة النبوية والمنهج الرباني إن المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخططات اليهودية ومؤامراتها لبعدهم عن المنهج النبوي وتربية الأمة وكيفية التعامل مع اليهود إن العبقرية اليهودية في الهدم والتخريب ليست موضع جدل يعني هم أسدزة على مدار التاريخ في الهدم والتخريب والإيقاع بين الدول والجماعات وإصارة الفتن بين المجتمعات تلك العبقرية التي تستغل الأحداث وتستثمرها لصالحها إن لليهود وجود مؤثر في الدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا واعلاميا ولم يكونوا غائبين في النظامين العالميين الرأسمال والشيوعي هم يهود موجودين في الرأسمالية وهم يهود أيضا موجودين في الشعي وهناك عدد من المنظمات العالمية تبزل جهدا ضخما في تحقيق أهداف اليهود أبرزها الماسونية والروتاري والليونز والشهود يهوة ألا يحس الباحث الواعي أن في الأمر نوعا من المبالغة هذه الصورة الجاسمة في عقول الكثيرين أن اليهود هم الذين يحركون العالم وهم زعمائه السياسيون ومفكروه ومبدعوه وأن الشخصيات المهمة من غير اليهود ما هي إلا أحجار على رقعة الشطرانك على حد تعبير ويليام غايكار صاحب كتاب احجار على رقعة الشطرنج هذه الكتب وغيرها صحيح <تصفيق> هم عاوزين يضعم في نفوس الناس أن هم اللي بيحرقوا العالم وأن هم من وراء كل الأحداث إن إحساس الناس بأن كل شيء مضبر ومبيت ومدروس من قبل اليهود يقعد بهم عن المقاومة والمواجهة مع اليهود وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو آخر ينتهج سياسة الإرهاب الفكري والعسكري لكن هذا التضخيم الرهيب لأعدائنا اليهود ليس هو حقيقة لأن أولياء الشيطان كيدهم كان ضعيفا لأن الله تعالى يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن قوتهم بسبب ضعفنا وضعف إيماننا وبعدنا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى لأن الإيمان الصحيح تنهار أمامه جميع المؤامرات وتفشل جميع الخطط لكن لا بد من نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيرا من الهمم لأن الله تعالى يقول قال رجلان من الذين يخافون عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون. فلا نبالغ في تهويل قوته بما يوهن قوانا ويفتت عزيمتنا ويسوغ لنا الهزيمة وفي المقابل لا نستهين به ولا نتجاهل وجوده فخير أمور الوسط لا نبالغ في ضخامته بحيث ننهزم نحن وفي نفس الوقت لا نستهين به لكي نعد له عدته نسأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين وجدهم ودينهم ويسدد خطاهم إنه هو القادر على كل شيء أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لأولئك